وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُلْفِتُونَ أَلْفَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ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 نبؤة ثم يقول للناس كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين ولكن قولوا رباني الذين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه وال رب ائنا ارباب اى يامركم بالكفر بعد اذ انت مسلمون واذ اخذ الله ميثاق النبي اين لما أَنَّا أَنْزَلْنَاكُم مِن كِتَابِه وَحِكْمَتِهُ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَأْوُوا قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشهيدين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 طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ